مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلِيمٌ الْغَيْبَ لَا يَعْذُبُ عَنهُمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ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 وقال الذين كفروا هل نذلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذباً أن به جنة بَلِ لا لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ بَعِيدٌ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ شَأْنُخْفِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسْتَفْعِ عَلَيْهِمْ انْكِسَافًا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبار أوبي معه والطير وألنا له الحديب أنعمل سابغاف وقدرت السر وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح عدوها شهر ورواقها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُضْلِلْهُ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ حَجَرٍ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ يَعْمَلُ آلُ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ أَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَّلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا بَطْءُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتِ فَلَمْ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 نَتَاهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ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 فَقالَاُ رَبَّنَا بَعِدِ بَيْنَ أَسْفَارنَا وَظَلََمُ أَفُسَهُم فَجَعَنهُم أَقَابِي فَ وَمَزَّقُنَاهُم كَُّمُ مَزَّقَ إَِّ فِي ذَلِكَ ل آيَافِِكُلِّ فََّّار شَكُور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 من ظهير ولا تنفع الشفاعة عندهم إلا لمن أبن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا نَجْرِي وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَدْنُو بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ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 لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ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 ولو ترى إذ الظالمون موصوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا, يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحو صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنار نهار اذ تامروننا بل مكر الليل والنهار اذ تامروننا ان نكفر بالله وندعي له ان دابا واسرنا بما لم راهوا العباد وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون فقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا لَنُبِي مُعَبَّدِينَ قُل إِنَّ رَبِّي أَبْسَطَ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِاللَّهِ كِي تُقَرِّبُكُم عَن ذَنَابِكُمْ إِلَّا مَن آمَنَ إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جزاء ضَعْفٌ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَادِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ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 وَيَوْمَ يَقْصِرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ وَإذَا تُتلَ عَلَْهٍ آيثَُ بَيَاسٍ قَلُ مَاه إِلاا وَجُُ يريد أَْ يَصَُّكُمْ قَاُ مَا هذا إِللاا رجُلُ يريد أَْ يَصُدَكُمْعََّا كَ يَعبُدُ أَبَأُكُمْ وَقالُ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا افْكٌ مَفْتَرَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يدرسونها وَمَا أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قُلْ إِنَّمَا أَعْظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنًا وَفُرَادًا ثُمَّ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَبِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَبَابٍ شَذِيبٍ قل ما سألتكم من أدر فهو لكم إن أدري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْطِلُ الْبَاطِلَ ۖ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ قريب وَلَو تَوْرَ إِدفَزُِ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُ مِنْ مَكَانٍ قَرب وَقَاُوا أَمَن النَّذِي وَأَنَّا لَ مُتَّناَوشُُ مِن مَّكَانٍ بَعب وَقَدِكَ فَْ بِهِ مِ قَبْ وَيَقذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَخَيْلٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعٍ من, مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ